تتشدو حلقات زانة تتجسد نجوم لاحت في العيال تنج العزة والسُّوءة وبريق يصطع أخادا ونفوس الناس بها تسعد على مدعوتي يا رمزا يا مش على نور يتزود يا بحر ساحله هدي يحمل أرواح تتوجه على مدعوتي يا رمزاً يا مش على نور يتزود يا بحراً ساحلاً مهدياً يحمل أرواح تتوجد على مدعوتي يا رمزاً يا مش على نور يتزود يا بحراً ساحلاً مهدياً يحمل أرواح تتوجد حلقات حلقات حلقات حلقات, حلقات لاحت في العلية لتناج العزة والسؤدت. وبريق يصبغ وقادا ونفوس الناس بها تسعد والموج شباب قد أنضى عزما للبارئ يعبد قد جادوا بكتاب المولى كي يصبح تاجني يتجدد كي يصبح تاجني تجدد النجوم لاحت في العلية لتناج العزة والسودة وبريق يصبغ وقادا ونفوس الناس بها تسعد لاحت في الأفق لتسمعنا من فيض العزة ما تنشد يا مرتعي علم يا علما للدعوة نبراسا تشهد مرتعي علمي يا مرتع علمني للدعوة نبراسا تشهد لاحت في الأفق لتسمعنا من فيض العزة ما تنشد يا مرتعي علم يا علما للدعوة نبراسا تشهد للدعوة نبراسا تشهد لاحت في الدعية لتناج العزة والسودة وبريق يصع وأخاد ونفوس الناس بها تسعد تسعد تسعد, تسعد, تسعد, تسعد